أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواء مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن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 وَلَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةَ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا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 فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرضي ينظون إليك رأيت الذين في قلوبهم مرضي ينظون إليك نظر الموشيه عليه من الموت فأولى لهم طاعت وقول معروف، فإذا عزم الأم فلا صدق الله لك أن خير لهم، فهل عسىتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنه الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أنقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سوّل لهم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 ذلك بأنه اتبعوا ما أسخط الله وكره رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض ألا يخرج الله أضوانهم ولو نشأ ولا أريناكهم فلا عرفتهم ولا تعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولا حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبل واخباركم ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضرهم الله شيئا لن يضرهم الله وسيحبط اعمالهم يا ايها الذين آمنوا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 والله الغني وانتم الفقراء وان تتولوا يستبد القوما غيركم ثم لا يكونون امثالكم